وذالك من جهتين اللهم صل اللهم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسوله وعلى اله وصحبه كان الصحابه رضي الله عنهم على الصراط المستقيم في وفي اعتقاداتهم وفي اعمالهم وفي فهمهم لكتاب الله فلما حدثت الفرق هو البدع بالشبهات المختلفة عقلية او نقلية وصارت النصوص تعارض المذهب والاعتقاد الذي انتحلوه، فكثير منهم عمد إلى تفسير القرآن تفسيرا يتوافق أو يتلاءم أو لا يتعارض مع ما ذهبوا فعلى سبيل المثال لما أصل الجهنية ومن تبعهم نفي الصفات هذا أصل واعتمدوا و... عليه بزعمهم اعتمدوا فيه بزعمهم على شبهات عقلية يقولون العقل العقل العقل يدل على كذا وكذا و... لما عارضتهم النصوص ودلت على إثبات الصفات اكثرهم راع يفسرها يفسرها تفسيرا اما ان يوافق او على الاقل لا يخالف مذهبهم فمذهبهم هو التعطير وتفسيرهم للنصوص هو التحريف فجمعوا بين التعطيل والتحريف فاعتقادهم باطل وتفسيرهم للقران باطل لانه تفسير هو خلاف ظاهر القران ولا حجه لهم عليه هذا في باب الصفات وهكذا في بقيه الاصول والاعتقادات كل من انت على نحله وت... واعتقد عقيده فانه يؤول النصوص التي تخالف ما هو عليه يؤولها ويفسرها تفسيرات يحربونها فالقدريه يؤولون النصوص الداله على خلق الله لافعال العباد والجبرية يؤولون النصوص الدالة على أن أفعال العباد أفعال لهم وأنهم فاعلون حقيقة والمرجئه يؤولون نصوص الوعيد والوعيديه يؤولون النصوص المخالفه الواكدة نعم واما اهل العلم والايمان الذين استقاموا على الصراط إنهم يفهمون النصوص ويؤمنون بالجميع ويردون المتشابه إلى المحكم يردون المتشابه النصوص المتشابه الى المحكم الذي يفسرها ويبينها ويزيل الاشتباه عنها فبهذا أهل السنة مثلا في أهل الكبائر لم يقولوا بطول الخوارج أو المعتزله ولم يقولوا بطول المدية بل كانوا بين ذلك وسط وسط في الوعيد بين الخوارج المعتذرة وبين المرجئه فيقول ان العاصي كذا مؤمن بما معه من الايمان وأنه في, في الاخره مستوجب للعذاب وهو تحت مشيئه الله وهذا هو الذي يجتمع فيه يجتمع به شمل النصوص فالفرق الضال لا تؤتى من ناحية انها تاخذ بطرف وعلى حساب الطرف الاخر ويضربون النصوص بعضها ببعض ويحرفون الكلمه عن مواضع وضع قال رحمه الله وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة الا وبطله الا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة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 ويدس البدع في تلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشات ونحوه حتى إنه يروج على خلق كثير حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم ويعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية اللهم سبحانه هذا هذا صاحب الكشاف معتدل من السوق المعتدل ومن منهبه نفي الصفات ومن منهبه نفي القدر وهو كما يقول الشيخ بليغ كتاب يرجع إليه في البلاغه في الأمور البلاغية، فهو بمهارته يدخل مذهبه في عبارات بعيدة لا يتنبه إلى اكثر القرف، حتى ان بعضهم يقول في من الاعتزاليات ما لا يوصل إليه إلا كما يقولون بالمناقش. أشياء دقيقة ولكن هذا لا يهتدي إليه إلا من من, ي من يعرف منهج القدرية وي ويعرف بطلانه هاي وقد يكون هذا أكثر الغموض في شبهات القدرية وتحريفات القدرية أكثر يعني يمكن نصوص صبات يتبين فيها التحريف أكثر والنصوص ونصوص القدر يخفى فيها التحريفات التي يقولون بها ويفسرون بها بأنصوص ولهذا يقول الزيعة إن بعض الفضلاء ينقل من مثلا الكجاب أمور لا تتفق مع مذهبه هذا الناقل وهو يعتقد لكنه ينقل هذا الكلام ولا ينتبه ولا يدرك ما فيه نعم ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطه وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك والله يعني تطرف هؤلاء مثل المؤتدين مثل المعتادلة أو الأشاعر المتكلمين من بعدهم دخلت الرافضة الإمامية يعني بتأويلات في أبواب فيما يتعلق يعني بالصحابة فيما يتعلق بأهل البيت في النصوص ثم دخلت من ورائهم الفلاسف ثم دخلت القرامة يعني فكان المتكلمين فتحوا الباب باب التاويل باب تفسير النصوص بخلاف ما تدل عليه يعني هم فتحوا الباب فعلى سبيل المثال المتكلمون مثلا يؤولون نصوص الصفات يحرفونها ويصرفون عن ظاهرها جاء الفلاسفه مثلا واول مع ذلك مع تاويل نصوص الصفات أول نصوص المعاد لأنهم يقولون إن المعاد روحاني لا جسماني فإذا رد عليهم المتكلمون وأنكروا على الفلاسفة قالوا إن هذا يعني نذعوا تأويلكم لنصوص صفات فإن كان تأويلكم لنصوص صفات حقا فهذا فنعن مثلكم وشيخ الزام يعني استطاع أن يضرب بعضهم ببعض ويقول للمتكلمين يلزمكم انكم توافقون الفلاسفه وإلا تأ أو تتنازلون عن مذهبكم فيضرب بعضهم ببعض وطريقة يعني في في وفي الرد على الخصوم طريقة يعني محكمة وحكيم هناك وتفاقم الأمر في الفلاسفه والقرامطة والرافضة فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي العالم لا يقضي العالم منها عجبة الله فتفسير الرافضة كقولهم ثبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر هذه التويلة ما وش يد أبو بكر وعمر تبت يدا اليد تثنيت يد تبت يدا أبي منهم من هم أبو. يدا أبي الاهب أبو بكر وعمر هذا هذا يضحك منه السديان. الصبيان وأنت الأخرى سيارة بكرة سيارة يقولون مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة يأخذ منهم اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين نعم شكرا <تصفيق> <تصفيق> ولئن أشركت ليحبطن عملك اي بين أبي بكر وعلي في الخلافة إيش؟ ولئن أشركت ليحبطن عملك أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة يعني ان شركت بينهم شركت ما هو شركت بالله في العبادة لا إن أشركت أبا بكر مع علي في الخلافة ليحبط أن نعم وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة وهذا أسمج وأسمج قصة بني إسرائيل كم بني إسرائيل عائشة هذه طرائف نكت نعم وفقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير ومرج البحرين علي وفاطمة واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب كل من تفسير الراشرة نعم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 نزلت في علي لما أصيب بحمزة ومما يقالب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار أن الصابرين رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادقين أبو بكر والقانتين عمر والمنفقين عثمان والمستغفرين علي وفي مثل قوله خمسه ما شاء الله من قسم يعني <تصفيق> الايه فيها خمس سفات وزعها كل واحد هذا من تبع الرافض هذا تفسير يمكن بعض الصوفيه وفي مثل قوله محمد رسول الله والذين معه أبو بكر اشداء على الكفار عمر رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي وأعجب من ذلك قول بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطول سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي وأمثال هذه الخرافات أي والله هذه أعجب وأعجب هذا كثير ويجعل مناسبات نعم وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تاره تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص وقوله تعالى لا تدل على هؤلاء الاشخاص لا من بعيد ولا قريب ولا احتمال ولا شبه ولا شيء ابدا يعني تأو... تاويلات تسميها بعض العلم التاويل اللعب لان بعض التاويلات السين لها خير شبهه لغه يعني مثلا لكن هذه ما لها تاويل والتين ابو بكر ورسول يعني وجه اللي زيف ابو اذا اذا كنت بولوتيني ابو بكر يمكن دولوتيني ابو جهل نعم وقوله تعالى والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا كل ذلك نعت للذين معه وهي التي يسميها النحات خبرا بعد خبر والمقصود هنا أنها, كل أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد وتتضمن ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد وتتضمن ثارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد كقوله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 وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من ال وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري ولو ذهبه بس, بس... العجيب أسلم هذا تدل على شيء تدل عليه تدل على فيه فيه الناس لكنه أسلم أغلي... لو ما قال هذا كان يمكن أسلم ما قال المسهلين وأنه لا يقول أسلم من الكشاف فإذا كان الكشاف مستمل على يعني تفسيرات بدعية مبنية على البدعة وكثيرة كما تقدم تزيد نعطية فيه لكنه خير منه واسلم منه نعم ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة لا لا أسلم منه.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 ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين وإنما يعني بهم طائفة طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزله أصولهم الكلام هذا يريد به تفسير من؟ أبن عطية. هذا الكلام بتفسير ابن عطية عجيبون. وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، نه. لكن ينبغي أن يقر. وكان هذا يشير إلى الأشاعرة يعني. بس الشيء ما سمعه ولا يعني فاول كلام إنه يعني عجيبهم الأشاعرة لأنهم هم من المتكلمين. وهم أقرب إلى السنة من المعتزله نعم لكن ينبغي أن يعطى كل ذي, ذي حق حقه ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب نعم فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر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 وإن كان مجتهدا مغفور له خطأه، فالموضوع إلى التوسط في الكلام. يقول من خالف ما, عليه ما درج عليه، ما دارج عليه الصحابة، كيفا من القرآن؟ من أتى بتفسير تخالفه فهمه من القرآن فهو مخطئ. يقول بل مبتدع طيب يقول. وإن كان قد يكون مجتهدا مخطئا ويكون حينئذ مغفورا له هذا لا يمنع من أن نقول إنه بهذا التفسير مبتدع ولكنه أفر الله لنا ولا يعني يعني قد أخطأ وهو مجتهد يتحرى الحق ويطلب الحق لكن هذا لا يمنعنا من الرد عليه وبيان فساد ما اختارناه فالمقصود بيان, فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم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 كما هو مبسوط في موضعه لا. والمقصود هنا التنبيه على مثال الاختلاف في التفسير وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت, التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام, الرس... كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله هذا اختلاف ما هو من نوع الاختلاف الأول لا في سببه ولا في مرتبته الأول تفسير تفسير تنوع أو تفسير تضاد لا بأس لكن له أصل مبني عليه يعني ما ما مرده اللغة أو مر مرده يعني الأدلة الأخرى أما تفسير هؤلاء وفسروا كلام كلام الله ورسوله ولم ليس له مستند إلا ما أفصلوه من البدع فلما افصلوا التعطيل أو النذر القدر أو الوعيد أو ما شبه ذلك احتاجوا إلى أن يفسروا القرآن بما تبي مع ما ابتدعوه، فكما قلنا فيجمعون عين عين بين بين اعتقاد الفاسد والفهم الفاسد، اعتقاد باطل، وفهم القرآن هو أيضا باطل، نعم.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 فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق، وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفصيله. الله أكبر. صلّي. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع في ما صنفوه من شرح من شرح القرآن وتفسيره الله أكبر. يعني إن أيضا. أصحاب المذاهب البدعيه أيضا أثر ذلك في تفسيرهم كما أثر ذلك في تفسيرهم من القرآن من القران القرآن أثر أيضا في شرحهم للحديث ولهالكال إضافة شروح البخاري شروح مسلم سورة أخرى تجدان مشربة بهذه الآراء وهذه المذاهب، فكل من تعالى نعله أدخلها في مؤلفاتي في التفسير او في الحديث بل او في النحو ترجى بالنحو مواضع يعني تظهر فيها يعني تظهر بها أمارات البدعة ومظهر البدعة نادر، وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها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 فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير فالجواب طرق التفسير لا اله الا الله طرق التفسير هذه اصول التفسير أصول من الامور المعروف ان اصول التفسير او طرق التفسير ثم تكون أربعة أو خمسة أولها تفسير القرآن بالقرآن فما أجمل في موضع يأتي مفصلاً في موضع وما جاء عاما في موضع يأتي له مخصص او مطلق يأتي له مقيد. تفسير القرآن بالقرآن انما إنما حرم عليكم الميت التودمة والأعمق أنزل وفي لغة أخرى أو دما نسخ تفسير القرآن بالقرآن هذا أبلغ ما يكون. ومن ذلك أن القصة الواحدة من قصة الأنبياء مع أمامهم تأتي بموضع مختصرة جدا وتكون مبسوطه شيئا في موضع أخر وتكون مبسوطه بتوسع في, م... في معنى اخر سبحان الله كذبت ثمود بطغواها إذن بعد أشخاص وقال بهم رسول الله ينفق الله وسفياه نجدها مذكورة القصة في سورة القبر بأبسط من ذلك ثم نجدها مبسوطه في سؤال اخرى في و وفي هود وفي الأعراض نعم فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن نعم فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر ومختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر فإن أحياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى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 ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة ايضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن هذه آل وقفه المقصود إن الأصل الثاني تفسير القرآن بالسنة وهذا هذا ليس ليس منه تفسير يعني على طريقه المفسرين معنى هذه الايه كذا ومعناها كذا لا يشمل تارة الرسول يفسر الايه نصا وتاره يفسرها بعمله اقيم الصلاه فذكرها النبي تفسيرا عمليا بان صلى للناس وعرفوا كيف يصلون وبين كيف الصلاة للمسيء وتاره بالفعل ثم يقول صلوا كما رأيتمون ونصلي إذن هذه الصلاة التي الآن ولله الحمد نصليها بهذه السبعة هذه ما علمناها من السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الرسول بيان للقرآن ولله أن حج البيت من استطاع إليه سبيله لو لم يأتي للناس إلا هذه الايه ونحوها أبيحسنون أبي حج لا يحسن الحج حتى بين لهم الرسول عليه الصلاه والسلام كيف يعودون ثم قال لتاخذوا مناسككم او خذوا عني مناسككم فكان في عملي تفسير للقران نعم والسنه ايضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القران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 نعم وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. الله المستعان. الله المستعان. هذا تنظير يعني يقول إن, إن تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير بالسنة هذا نظير الحكم. الحاكم يحكم بما لا يحكم بالقرآن. ثم التفسير بالسنة والتفسير بالسنة قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل كما ذكرت لكم في صفة الصلاة وفي صفة المناسك نعم وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة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 إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة صحابه رضوان الله عليهم. نعم فإنهم أدرى بذلك نعم لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها لما شاهدوه نعم. كيف من من نزول القرآن, من القرآن. ها القرآن. لما شاهدوه من القرآن كذا عندك القرائن الصف الثانيه القرآن لمن شاهدوا للقران لا هو اللي عندك انا اللي مشاهدون لما قال الصحابه رضي الله عنهم شاهد التنزيل اي تنزيل القران شاهد التنزيل يعني كثيرا لما يحضرون والرسول يوحى اليه الله المستعان نعم لما شاهدوه من القرآن أو نزول القرآن نعم لما شاهدوه من نزول القرآن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام نعم والعلم الصحيح والعمل الصالح أذوان الله عليهم لاسيما علماؤهم وكبراءهم كالأئمة الاربعه الخلفاء الراشدين والائمه المهديين وعن الله على النام مثل عبد الله بن مسعود قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري حدثنا ابو قريب قال أنبأنا جابر بن نوح أنبأنا الأعمس عن ابي الضحى عن مسروق قال قال عبد الله عن ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت ايه من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله أعلم أعشان الله ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف, حتى يعرف معانيهن والعمل بهن نعم ومنهم الحبر البحر عبد الله بن مسعود قال البحر الحبر ولا منا قال الحبر البحر. البحر نعم ومنهم الحبر البحر عبد الله بن مسعود ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن, أبن, أخطأ. عبد لا لا. ابن عباس عبد الله بن عباس نعم ومنهم الحبر البحر عبد الله ابن عباس نعم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقفه في الدين وعلمه التأويل نعم والذرات تعلم من الكتاب وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار انبأنا وكيع انبأنا سفيان عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود نعمه ترجمان القران ابن, ابن عباس ثم رواه عن يحيى بن داود عن اسحاق الازرق عن سفيان عن الاعمش عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود إن أنه قال نعمة ترجمان للقرآن ابن مسعود ابن عباس, ابن عباس. نعمة ترجمان للقرآن ابن عباس ثم رواه عن عن بن بندار عن جعفر بن عون عن الاعمش به كذلك فهذا اسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن, عب... عن... عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود في سنة 33 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 رضي الله عنه هو. الله عنه فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود اللهم, استعاني. اللهم استعاني. نعم. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن مسعود على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سوره البقرة وفي روايه سوره النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لاسلموا ولهذا غالب ما يرويه اسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين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 رواه البخاري عن عبد الله بن عمر ولهذا كان عبد الله بن عمر قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد من المن كثير؟ المن كثير يسوق روايات إسرائيلية عن بعض التابعين، ولكنه لا يعود علينا في تفسير القرآن تذكر بالمناسبة كشاهد لكن ما هو لابد يكون الشاهد أنه يشهد شهادة قاطعة لأن هذا الأمر حصل أو ما حصل نعم ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا. سبحان الله. شو باقي؟ لا إله إلا الله. عاد السلام. قال رحمه الله. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد كما هي طريقة كثير كثيرا ما يذكر بعض الروايات الاسرائيليه لكنها توافق ظاهر القرآن او لا تتعارض مع شيء من القرآن وهي تتصل ببعض ما في القرآن من أصحابه قصة البقرة غيرها ومثل قصته بالعامج لباعورا قتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فكان من الغاوين هو الغاوين فهناك روايات إسرائيلية منما هو قريب أنه, إنه يسرع على أن يكون تفسيرا ومنها ما لا يسرع أن يكون تفسيرا لكن درجه من يفسرون على ذكر بعض الروايات الإسرائيلية نعم فإنها على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق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 كتاب الله على صحته فيصدق ومنما ما دل على بطلانه وكذبه فيكذب فالاول شرع لنا والثاني ليس شرعا لنا والثالث ما سكتت عنه النصوص ليس بها لي ما يدل على كذبه ولا تمرده ولا وكذلك ليس هناك نصوص تدل على على استقامته وعلى صدقه وعلى نصيحته فما, فما قام على الدليل وجب الحكم بموجب الدليل وإن لم يوجد هذا ولا ذات فإنه يصير مخيرا روايات إسرائيلية لا بأس بذكرية ولوايات ينبغي تركها نعم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني نعم يعني نقول غالب ذلك يعني غالب الروايات الإسرائيلية التي ليس في الكتاب ما يدل على إثباتها ولا على نفيها. نقول الغالب هذا النوع الذي لم يتشرنا بتاييده ولا بتكريبه الغالب عليه أنه لا يفيد شيئا ما هو إلا لا يفيد شيئا ما هو إلا أخبار سالحة لا تمتوا إلى المطلوب بالسلام صلى الله عليه وسلم يقول لك مثل الشيخ يقول لك مثل أخبارهم عن سفينه نوح اطوالها وارتفاعها هذا يقول لماذا يقول وإلا وإذ قتبتم نفسا فادرأتم بها فقل نضربوه ببعضها ببعضها كثير فلا تتعيّى لا تشغل نفسك بتحرّي هذا العنوان مثل يعني الروايات في سفينه نوح أو الروايات في الشجرة التي نهى عنها آدم او حتى يقولون او أخبار عن لون كلب أصحاب الكهف نعم قال ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا ويأتي عن, عن المفسرين خلاف بسبب ذلك نعم كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب الظلم بها أو به قتيل أحسن. وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع, ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلا غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن الحمد لله ما أبهمه الله في القرآن نقف عنده ولا نطلب محالا ولا نحتاج نفسر بل نؤمن بما أخبر الله به مبهما أو معينا أو مفصلا نعم إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين مما لا فائدة في تعيينه مما يعود على المكلفين سلام ثلاثة الشاذقة لا نفهم لو, لو بين نوع لون الكلب خلب أزود اعمر ولا عدتهم إنهم كذا مجملة في الآية لكن بعض الناس يستمر إنهم سبعة وثمين لأن الله قال في, في الرأيين الأولين رجما للغيب الثاني لا جاء مطلقا ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل جاء في تلسيل مبيل عباس قال أنا من القليل إنهم سبعه ثامنهم كلبهم بعده أن تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم نعم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز نعم كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب نعم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتيهم منهم احدا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 فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما, فانه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا لا تجادل فيهم أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب نعم. فهذا احسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لألا يطول أحسن نعم وتذكر فائدة الخلاف وثمرته نعم, نعم. لا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته في فيش في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 كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلادس زور والله الموفق للصواب. الحمد فصل الله <تصفيق> هل عندك شيء؟ نعم هذا السائل يسأل يقول نفع الله بعلمك البعض يقول أن أصح الطرق هو تفسير القرآن بالسنة لا تفسير القرآن بالقرآن فقد يستخدمه المبتدعه فما رأي فضيلته لا هذا غلط المبتدعة يستخدمون القرآن كما قلنا يتبعون المتشابه يتبعون المتشابه و... ويعرضون عن المحكم وأما تفسير القران بالقران يقروا تفسير بكثير شوفوا كيف طيب. هو افضل تفسير يطبق هذه الطريقه افضل تفسير يذكر الشواهد. آه. لا اله الا الله. يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود. أحلت لكم ديمت لنعام إلا ما يتلى عليكم. إيش اللي ما يطلع؟ حلت لكم مهيمة لنام إلا ما يتلى عليكم تفسيرها بعدها حرمت عليكم الميتة والدم والأحمن خنزير وما أهل لغير اللائبة والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم هذه والآية الزيادة كثيرة لأن المعنى الواحد أو الآية الواحدة يأتي تأتي آية أخرى تدل على معناها وقد يكون فيها زيادة نعم نعم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووضح لنا الخطأ في الدليل والخطأ في في الدليل والمدلول بارك الله فيكم لا لا. الخطا في الدليل كان يستدل بحديث ضعيف الاستدلال بخطأ او يستدل بنص لا يدل على المطلوب هذا خطا بالدليل يعني الاستدلال به يعني الدليل صحيح هنا قد يكون ايه او حديث صحيح لكنه لا يدل على مطلوبه لانه فهمه فهما خاطئا وفسره تفسيرا باطلا فهذا خطا في الدليل والخطا في المدلول بان يعتقد الباطل يعتقد الباطل والباطل لا يمكن أن يقيم صاحبه عليه دليلاً صحيحاً إذا من أخطأ في المدلول لا بد أن يخطأ في الدليل لأنه سيستدل على الباطل بما يظنه دالا عليه وليس كذلك فيكون غلط في الدليل والمدلول وقد يكون المذهب صحيح ولكن الدليل لا يدل على هذا المذهب فيكون صاحبه مصيبا في المدلول وغالطا في الدليل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 لا حول لا حول لا حول الله الله الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله الله لا نعم الله لك هذا سائل من الشبكه يقول شيخنا نسأل عن حكم الحلف على المصحف هل هو أمر مبتدع بحيث إذا أنكر أحد شيئا يقال له تعالى حلف على المصحف لا, لا. لا. هذا أسلوب يسمونه في القضاء أسلوب تغليظ تخويف ولا سواء حلف على المصحف ولا ما حلف يعني لو حلف الإنسان كاذبا فسواء حلف على المصحف أو لم يحلف على المصحف يمينه فاجره ويمينه غموس من كبائر الذنوب لكن لا شك أن من حذر وقيل له اتق الله لا تعلم كاذبا اتق الله فإن الله تعالى يقول على لعنة الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين إذا ذكر بهذا ولم يرجع عن غيه وعن تعمده الكذب كان ذلك أقبح فإعضار المصحف في تغليظ لعله إذا كان كاذبا يحجم ولا يحلف و... ولا ارى أن يفعل هذا إلا عند, ي... عند الاشتباه يعني إذا خيف منه أنه يكذب فيغلط له بهذا بي... بهذه الطريقه ويرواه المساله مذكورة مذكوره اعني تغليظ الحلف اذكره يا ذكرى من اجل الا يقدم يعني من يظن به الا يقدم على الكذب كانه تخويف له نعم احسن الله عملكم يا فضيله الشيخ هل يجوز ان نقول أن بعض الايات التي فيها اعجاز علمي حديث انها خفيت على الصحابه واثبتها العلم الحديث لا الصحابه لا شك انهم اسعد بالقران وبفهم القران وللقرآن مقاصد يعني فهمها يعني أولى بالعناية وحظ, وحظ الإنسان منه أكبر الزام من الذي يتصل بشأن الرب تعالى او بشأن سرائعه وفرائضه لا شك ان هذا هو العلم الأعلى والفهم الأصح قد يكون بالقران أمور ليست مقصودة بالقصد الأول أمور التابعة يعني لف الله تعالى لما يقول إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون يعني يريد الذين يتفكرون من أجل الاختراع يفكرون في المواد وما ينتج عنها يتفكرون هذا هو المقصود لا يتفكرون فيستدلون بما خلق الله من الآيات على قدرته ورحمتي وحكمتي سبحانه وتعالى نعم. أصل الله ليك هذا سائل من الشبكة يسأل عن عن عبارتين. العبارة الأولى لعبة القدر العمياء أقول بالله هذا عالم ك كلمة مُنكرة قبيحة لعبة القدر يعني كأن القدر يعني يلعب يرفع الوضيع ويضع الرفيع ويصح مريض ويصم الرب صحيح وكان و... و... يلعب لعبة القدر العمياء يلعب لعب ما فيها يعني انزال الناس منازلهم في على حسب عقل هذا الضال من يطلق هذه الكلمه لعبة القدر كالعمية. العمياء هذه كلمة منكرة لا يجوز فتحمل معنا قبيحا الاعتراض على قدر الله الطعن في تدبير الله لأن القدر هو تقدير الله فالطعن في مجريات القدر هو طعن في تدبير الله في, في ملكه نعم والعبارة الثانية القدر المترصد وهكذا ايضا القدر المترصد كلمة منكرة يعني من وجهين كأن القدر نفسه له اراده يترصد وليس كذلك الشيء الثاني يعني الطعن من القدر إنه, إنه يترصد و... وأنه ما يترك واقف في الطريق وهذا أيضا جهل وكلمة قبيحة القدر جاري بحكمة الله وقدرته القدر جاري والله تعالى هو, ال... هو الذي قال عن نفسه إن ربك لبن نرصعك الله تعالى على الطريق من طغى وعصى وتكبر فالله تعالى له بالمرصاد ياخذه قال ذلك بعد قوله بلعوند الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط علىك إن ربك لدي المرصد نعم هذا السائل يسأل يقول هل على المسلم حرج إذا حاول بنفسه الاستنباط من الآيات وتفسيرها وإن لم يكن له قراءة في آثار السلف وهل يعارض هذا إذا كان عنده خلفية في أصول الفم نعم أما إذا كان عام يريد فسر القرآن لا نعم يقول هل يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه أي من قال في القرآن برأيه اللي هو مجرد ظن يعني ماه مقني على على أصول وعلى تأسيس يعني من, من بناء على دلالة اللغة او دلالة السياق نلبس به لكن تفسير الآية بطريقة عشوائية ومجازلة انا, أنا منكر نعم هذا سائل من الشبكة يقول شيخنا الفاضل هل الاستشهاد بالأبيات الشعرية على المنبر أثناء الخطبة يوم الجمعة هل هو جائز أم أنه أمر محدث الغالب أنه أمر محدث لكن ما أجد يعني أرى أن تركه أو لا لأن الخطابة ما يناسبها الشعر وان كان الخطيب لا, ي... لا يترنم به لكن ال... الخطبه الاصل انها من تكون نثرا الاصل انها تكون نثرا نعم هذا يقول فضيله الشيخ حمد الله اليك هل الرافضه تعتبر من الفرق الباطن الباطنيه في... لا الرا... الرافضه ثلاث... الشيعة ثلاث طوائف ولا والإمامية والزيدية فالزيدية الأصل في الزيدية أنهم مفضية لعلي على أبي بكر لكنهم لا يطعنون في خلافة أبي بكر وهناك الإمامية الذين يسبون ابا بكر وعمر وهؤلاء شر من من, من أولئك وهناك طائبة أخرى وهم الاسماعيليه والنصيرية ونحوهم فالغلاة شر من الإمامية والإمامية شر من الزيدية نعم وهذا يسأل حسن الله إليك يقول هل يعد الاشاعره الزيدية من أهل السنة والجماعة وأيهم أقرب لا لا ما هم من أهل السنة لكنهم ينتسبون للسنة ينتسبون للسنة وليسوا من أهل السنة لأن أهل السنة هم الذين استقاموا على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم واتباعهم. اما من حاد و... وتاثر واخذ من اعتقادات الناس فليس هو من اهل السنه مطلقا لكنه قد يقول اقوالا هي صواب يوافق فيها اهل السنه نعم ما شاء الله اليك هذا سائل من الشبكه يقول نقرا <تصفيق> نقرأ في بعض المواضيع التي تتكلم عن المشاكل الاجتماعية هذه العبارة زوجها أحال حياتها إلى جحيم فهل هناك محظور محذور من استخدام هذه العبارة كلمة مبالغه كلمة مبالغ يعني عذب مرأته كانها تعيش في جحيم من شدة يعني ظلمه لها قد يكون صادقاً وقد يكون كاذباً لكن نحن نتكلم عن عبارة يعني هذه أتكلم عندي إنه إذا كان إذا كان صادقاً فيها بمعنى أن زوجة هذا الرجل مظلومة ظلمها زوجها فأي كذب صادق لكن فيها مبالغه نعم. هذا يقول أحسن الله إليك جاء في الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدق والمسر بالقرآن كالمسر بالصدق هل المقصود بالجهر عدم رفع رفع الصوت بالقرآن أم المقصود عدم القراءة أمام الناس العبارة ما أطمحنا يقول جاء في الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدق والمسر بالقرآن كالمسر بالصدق هل هل المقصود بالجهر عدم رفع هل المقصود عدم رفع الصوت بالقران ام المقصود عدم القراءه امام الناس لا لا والله والمسر ايش بالقران كالمسر بالصدقه يمكن اجي انا بالاثنين سواء يمكن أن يفسر بالمعنى يين لأنه كله فيه إسراء إسراء من المرأة إسراء أختمد هو يختمد سؤال أخير يقول أخير. إذا اجتمع للسجود لسجود السهوي سببان يوجب الأول السجود قبل السلام والثاني بعد السلام فأشجد قبل السلام نعم Yes! One more minute, please send uma estarespeita... Yes! Do you